إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيتهم تعجمك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لواوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 ولله خسائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أيخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 قبل أي يأتي أحدكم الموت من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق